وللا اله الا هو اليه المصير ما يجادل في آ ي ا ت الله الا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم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 يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آ م ن و ا ربنا و ف ع ت كل شيء ر ح م ة وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين ث ا ب و ا واتبعوا سبيلك و ق خ ت م عذاب الجحيم ربنا و أ د خ ل ه م جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح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 بنا فهل إ ل ى خ روج من سبيل ذلكم ب أ ن ه إ ذ ا دعي الله وحده كفرتم و إ ن يشرك به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير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 「なんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでなんでん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 يعلم ق ا ئ ل ة ا ل أ ع ي ن وما ت خ ف الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إ ن الله هو السميع البصير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 اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذب وان يك صادقا يصدق بعد الذي يعدكم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 「やこ وم に اخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاقب ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم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 كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آ ي ا ت الله ب غ ي ر سلطان أ ت ا ه م كبر مقتا عند الله وعند الذين آ م ن و ا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 ل اظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عملي وصد عن السبيل وما كيد فرعون إ ل ا في ت ب ا ب وقال الذي آ م ن يا قوم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 ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذ يتحجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا إ ن ا كنا لكم تبعا فهل أ ن ت م مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إ ن ا ك ل فيها إ ن الله قد حكم بين العباد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 إ ن الذين يجادلون في آ ي ا ت الله لغير سلطان أ ت ا ه م إ ن في صدورهم إ ل ا كبر ما هم ببالغ فاستعذ بالله إ ن ه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 وما يستوي الاعمى والبصير والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ان الساعه لاتيه لا ريب فيها ولكن اكثر اكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين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 أ ن ي البينات من ربي و أ م ر ت أ ن أ س ل م لرب العالمين هو الذي تراب خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من ع ل ق ة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا ولعلكم تعقنون أجداً مسمى هو أمراً فيكون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 وبما كنتم تمرحون ادخلوا أ د و ا ب جهنم ق ا ل د ي ن فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إ ن و ع د الله حق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 وما كان لرسول أ ن ياتي ب ا ي ة إ ل ا باذن الله ف إ ذ ا جاء أ م ر الله قضي بالحق و خ س ر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام لتوكبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجه في صدوركم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 بينات فرحوا, فرحوا بما عندهم من العلم وحاط بهم ما كانوا به يستهزئون فلما ر أ و ا باسنا قالوا آ م ن ا بالله وحده قالوا آمنا وكفرنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به م ش ر ف ي ن فلم يك ينفعهم إ ي م ا ن ه م لما واوباسنا س ن ة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر